يا أيها الناس اتفقوا ربكم إن نزل بلد الساعة شيء عظيم يوم ترون ما ترون كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى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 مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في أرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أجزكم ومن خَمِينُكُمْ نُرَدُّ إِلَىٰ عَرْشِ الْعُـمْرِ كَيْ نَعْلَمَ بِكَيْفَ يَعْلَمُ مَن بَعْدَ أَن وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا وأنبتت من قيل زوج البهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه ولا مزعون ولا كتاب منيل، فأني أعطيه ليضل عن سبيل الله. لم في الدنيا خير ونديق يوم القيامة ونديق يوم القيامة عذاب حارق. لَأَعْرِكَ بِمَا قَدَّمَتْ الناس من يعبد الله على حرف فإن, فإن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خفر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران ضلاب بعيد يدعون من ضرّه أقرب من القيد لبيس اللولى ولبيس العشى. كذلك أن ذلناه آيات البيضنات وأن الله والجواب وكثير من الناس وكثير الذين كفروا تقطعت لهم ثياب يفض من يفضح الفسوق في وجوههم يفضح الفسوق في وجوههم الحميد يظهر به نفاقهم والجنود ولهم Let فيها من أساو ومن جبب ولؤلؤا ورباتهم فيها حريم وهدوا إلى الصير من القول وهدوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ وَعَلَى كُلِّ ليشهدوا ما نافع لهم ويبقى رسم الله في أيام في أيام علومات على ما رزقهم بنيمة الأعماق فكلوا منها وأضيعوا ماشأن فقيل ثم يقضوا تفتن ويوفون دوهم وَاِيْقْضُوا الْبَنَاتِ عَنِ الْعَشِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يَعْظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّ لَكُمْ إلا مَا أَمِنْتُمْ عَلَيْهِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا فتخططه الطير فتخططه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيط ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما فإنما من تقوى لكم فيها ولكن أنت جعلنا من سكنين فرضا الله على ما رزقهم على ما رزقهم بمنفعة والبدن جعلنا له كنشا إلا لله لهم فيما قيل فذكر اسم الله عليى الفوات فإذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوب ما فكلوا منها واطعموا القانع وهم كذا سخرنا ما لكم لعلكم تشكرون، لئن الله لحومها ولا جماه ولا شيئا لمستقامةكم، كذلك سخر ما لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشري قول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت قوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيه مثل الله كثيرا ولا يع الذين إن نكلناهم في الأرض أطرموا الصلاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة وأمروا في المعروف ونموا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن كَذَّبُوا كَيْفَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ نُوتٍ وَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ مُّصِيبٌ بِمُوسَى فَأَلَيْسَ لِلْكَافِرِينَ صِمَمٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية, فهي خاوية على أرشنا وبئر, وبئر معطلة وقفر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها عَنْ وَأَن يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَا تَسْمَعُ الْأَفْئِدَةُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَأَن يَسْأَلُونَكَ وَلَنْ يُخلفَ اللَّهُ وَكَلِمْتُ قَرِيَةً أَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا وَلَا نَبِيَّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيهِ أَمْنِيَتَهُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم نغض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوثوا الألم أنه الحق من ربك فيؤمن فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مليك منه حتى, حتى تأتيهم الساعة مغتة أو يأتيهم عذاب يوم الملك يومئذ الله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك, فأولئك لهم الذين ناجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماسوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخننهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب به فما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفو وَأَنَّ اللَّهَ كَانَ بَصِيرًا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ هو لَا يَعْلَمُونَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أسبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله تخر لكم في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض لا بِإنس إن الله بناتي رَفِيعٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ سُوَيْلًا ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم فلا ينازعنك في الأمر ودعو إلى ربك إنك لعلاه ذنب تيم وان جادروك فقل الله يعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الم كان ام ان الله يعلم ما في السماء في ذلك في كتاب وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ أَظْهِرَتِهِ فَعَرِفُوا فِي وَجْهِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا هِمُ الْكَرْهُ يَكَادُونَ يَقْصُونَ بِالْأَذِينَ يَقُولُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو بتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقدوه من وعفى الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا وافجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبه وما جعل عليكم في الدين حرج ملت أبيكم إبراهيم وَتَنَكُونَ مُسْلِمِينَ بِقَبْلِ وَكِفَهَا ذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرُّسُلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شهداء يوم قرت وات الزكاة تشفي بالله هو مولاناكم فانعم ونعم النصير